وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ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 وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَجَاءَ اللَّهُ عَلِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْتَشِرُوا ثَبَاتًا أَوْ انْتَشِرُوا جَمِيعًا وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَيَبْطِئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا لَقَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْنَا إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شِدَادًا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولنك أن لم يكن بينكم وبينهما ودتون يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما